masha'i masha'i el sharyan el dem el dem يغلي الحناجير بسم مهدى الفاطمة لما نتهج المشاعر يغلي شريان الدماء اهدفت ضل الحناجير بسم مهدى الفاطمة ايه ايه ايه يغلي الحسين ويفور مثل عابس بني جنة يا لا يا شعو دمنا بالشريان باهير يا يحسن ويفور مثل العابس من تجنل تصرخ بلا يا شعو احنا نبديك بدماني سيدو قحن وحور وصوت انا صارك يدوي bachar baqt es-sama تسمح جفا طمي احنا لو نبدو عمرنا سيدي لفتا قليل الدمع ما يكفي المصابك فندي ما لمن يسيل احنا لو نبدو عمرنا سيدي لفتا قليل الدمع ما يكفي المصابك من دمي لمن يسيه حبكم سيطر عمي ما لا أبدا من بديل انت نفس الهادي نفسك والوصيحة بالحمير لما نذهج المشاعر نذهج شريان الدمير انت تفضل الحنى الحنى بسمه التفضل لشغيان الغمال اهدف يتضل الحناجر باجر الحر العقيلة حاير ابواد الطفوف تنظر العباس أخوها أخوها والضارب حد السيوم باجر الحر العقيلة حاير ابواد الطفوف العباس اخوها اخوها والذرب عدل سيو هل شمل على ابو من الكفو النهار تطلع تنادي والكبار حزمه حزمه